العالم واقدم هانيقيا لك بشاير و الصالحات يا مكانت بنت عبد الله سميه والسميه انت سلام البنات والسميه انت سلام البنات الحفلية منا لشية يا مناوية امان العمليات فاطمة هو برار ندوه من علية يا سحر واسماء دايم ناجحات يا سحر واسماء دايم للمناصة في صفوف العاليات للمناصة في صفوف العاليات الدول الأختبل الصحقال الله الله في صلا و فبات my life my life my life my life